الأنثى في غربة أيضا يخرج الجاهلي الوثني من بيته يحمل طفلته الرضيعة وأمها تمد يديها ترجوه بقلب يحترق أي يعيدها لها لكنه لا يأبه لمناشداتها المؤلم أنه لم ينتزعها من أمها بسبب طلاق أو خيانة ولن يضعها على قارعة الطريق على أحد يلتقطها ولن يعطيها لمن حرم الذرية ليتبناها الجاهلية أقسى من ذلك إنه يأخذها بعيدا ثم يضعها على الأرض ويحفر لها حفرة ثم يضعها في عمقها وهي تناغيه بصوتها العذب أو ربما تبكي وترتعش يداها وتتأمله بعينيها ولا تدري ماذا سيفعل بها فيمد ذراعيه لا ليعانقها أو يقبلها ولكن ليهيل التراب على تلك العينين البريئتين يمتلئ فمها الصغير بالتراب ويبدأ بكاؤها وارتعاشها بالضعف شيئا فشيئا فلا يلين قلبه لقد وأدت الجاهلية الرحمة في أعماقه مشاهد قاسية تفتت قلوب الموحدين الذين يرفضونها زيد بن عمر بن نفيل يلاحق أولئك القساة يناشد الواحد منهم قائلا لا تقتلها ادفعها إليه أنا أكفيك مؤونتها فإذا ترعرعت فخذها ثم يضم تلك البراءة بين يديه برفق وحنان لكن زيدا شاخ وهرم وقد حانت ساعة رحيله لتبكيه الفتيات وأمهاتهن وليبعثه الله يوم القيامة أمة وحدة رحل بعد أن أنقذ الكثير من الرضيعات وأسعد الكثير من الأمهات لكنه لم يسعد بلقاء نبيه أما محمد عليه السلام فكان أشد كرها للوأد من زيد فبناته بساتين حياته وقرة عينه وصديقاته ها هي زينب تكبر وتزدان خلقا وتربيه فتملأ قلب خالتها هالة بنت خويلد وتراها أفضل عروس لابنها أبي العاص بن الربيع لتزين قلب ذلك الشاب الوفي الخلوق فيتأنق ويخرج نحو زوج خالته محمد عليه السلام ليفاتحه بأمر زينب ثم تضرب دفوف الفرح في احتفالهما وتبتهج مكة بعرسهما ثم يتهادى بعده شاب آخر ينضح حياء وكرما اسمه عثمان بن عفان فيخطب رقية فتزفها مكة له أما محمد عليه السلام فرغم فرحه ببناته وأصهاره فإن غربته تزداد وتتعاظم أسئلته وحيرته مما يجري حوله من أسرار إنه لا يرى في منامه رؤيا إلا تحققت كالصباح ما هذا؟ غربة شعر بعدها بحب الخلوة خارج مكة خارج هذا الجو المكفهر بالأصنام والوأد والربا فوق الجبال وعبر البطاح مناجات وتأمل حتى صفت روحه فأصبح يحدد شهرا من كل عام للخلوة بربه في غار حراء فإذا منتهى زاده حدر من غاره نحو زاد عمره خديجة فإذا ما مر بمسكين واساه وأكرمه، وإن صادف محتاج أعانه، لكن ليلة من الليالي الغار غيرت، أخافت لم يعد بعدها لغاره، إنها ليلة جعلته يرتجف خوفا وألما. حتى ظن أنه سيلقى حتفه على قمة ذلك الجبل،